يقول رحمه الله الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمار العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط، وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر وثاني اقتران شهادتهم بشهادته وثالث اقترانها بشهادة ملائكته والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة رأيت رجلا قدم رجلا إلى اسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه دعوى فسأل المدعى عليه فأنكر فقال للمدعي ألك بين قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فمن شهوده وأما فلان فليس من شهوده قال فيعرفه القاضي قال نعم قال بماذا قال اعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفه في كتبه الحديث قال ما علمت إلا خيرا قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت فقال فقم فهاته فقد قبلت شهادته وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه الخامس أنه وصفهم بكونهم اولي العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من بعده ويكفي بهذا فضلا وشرفا السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به واعظمه وأكبره وهو شهادة ان لا إله إلا هو والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وانطاقا وتعليما وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فإذا أدوها فقد ادوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان في ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم وكل من ناله هدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فله مثل أجره وهذا فضل عظيم لا يدرك قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا فهذه عشرة أوجه في هذه الآية الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وهذا يدل على غاية فضله وشرفهم الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون فقال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فما ثم إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن اولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم فقال تعالى ويرى الذين اوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق الوجه الثابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم ورجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء الوجه الخامس عشر أنه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل على رسوله فقال تعالى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 الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح اهل العلم واثنى عليهم وشرفهم بان جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصه ومنقبه لهم دون غيرهم فقال تعالى وكذلك انزلنا اليك الكتاب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 وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُوَّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الَّرْتَابَ الْمُبَطِّلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا الظالمون وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ فيها وهو في نفسه آيات بينات فيكون قد أخبر بخبرين أحدهما أنه آيات بينات الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليس بمختلفين وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه لاستشهاد بهم فتامله الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم فقال تعالى فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقد اخبر سبحانه في كتابه برفعه الدرجات في اربعه مواضع احدها هذا والثاني قوله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 أولائك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وثالث قوله تعالى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى والرابع قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعه بالدرجات لأهل الايمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والرابع الرفعه بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين الوجه العشرون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 الوجه الحادي والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته بل خصهم من بين الناس بذلك فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور وهذا حصر لخشيته في أولي العلم وقال تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع نصين وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا الوجه الثاني والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين الوجه الثالث والعشرون أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجه وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجه فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم قال زيد بن أسلم رضي الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد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 فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر الوجه الخامس والعشرون أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خير مما يجمع الناس فقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل الوجه السادس والعشرون أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا فقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح الوجه السابع والعشرون أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن أتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم فقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الوجه الثامن والعشرون أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليهم فقال تعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الوجه التاسع والعشرون انه سبحانه لما اخبر ملائكته بانه يريد ان يجعل في الارض خليفه قالوا له اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون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 وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوا كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منه فقال إني أعلم ما لا تعلمون فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحي عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل الإيمان من هو خير من الملائكة وظهر من إبليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم واسكانه الأرض من العكم الباهره الثاني أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه فرض له وميزه عليهم بالعلم فعلمه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين جاء في التفسير انهم قالوا لن يخلق ربنا خلقا هو اكرم عليه منا فظنوا انهم خير وافضل من الخليفه الذي يجعله الله في الارض فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفه اقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموه فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فحينئذ اظهر لهم فضل ادم بما خصه به من العلم فقال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم بأسمائهم اقروا له بالفضل الثالث انه سبحانه لما عرفهم فضل ادم بالعلم وعجزهم عن معرفه ما علمه قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفا للعلم الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم ونضير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل الرؤيا ما عجز عنه علماء التعبير فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من, الحب من الحبس ومكنه في الأرض فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبها وأحسر من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم فتم به ثلاثون وجهاً الوجه الحادي والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى ولكن أكثرهم يجهلون وقال ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل هم أعداؤهم على الحقيقة وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه فلا تكونن من الجاهلين وقال كلمه موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وقال لأول رسله نوح إن إني أعظك ان تكون من الجاهلين فهذه حال الجاهلين عنده والأول حال أهل العلم عنده وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه فقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراه وأمر سبحانه نبيه بالاعراض عنهم فقال وأعرض عن الجاهلين وأثنى على عباده بالاعراض عنهم ومتاركتهم كما في قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين وقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وكذلك هو عند الناس فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه الوجه الثاني والثلاثون أن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور والخير كله سببه النور والحياة فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه وضده الوقاحة والفحش وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح وكالحياة الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كان ميتا بالجهل فاحياه بالعلم وجعل له من الايمان نورا يمشي به في الناس وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمته ياتيكم كفيلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الإضاءة والاشراق فجمع بين الأصلين الحياة والنور وقال تعالى قد جاءكم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 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقذ من شجرة مباركة زيتونة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 ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فضرب سبحانه مثلا لنوره الذي قذفه في قلب المؤمن كما قال ابي بن كعب رضي الله عنه مثل نوره في قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه كما قال في اخر الايه الآية نور على نور يعني نور الإيمان على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وان لم يسمع فيها بالأثر فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان في غير موضع من كتابه كقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ففضل الله الإيمان ورحمته القرآن وقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها وقد تقدمت هذه الآية وقال في آية النور نور على نور وهو نور القرآن على نور الإيمان وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحه وعلى الأبواب ستور وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والابواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه رواه الترمذي وهذا لفظه والامام احمد ولفظه والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن فذكر الأصلين وهما داعي القرآن وداعي الإيمان وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلم من الإيمان ثم علم من القرآن وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمره طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحمضله طعمها مر ولا ريح لها فجعل الناس اربعة اقسام الاول اهل الايمان والقرآن وهم خيار الناس والثاني اهل الايمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء والأشقياء قسمان أحدهما من اوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق والثاني من لا اوتي قرآنا ولا إيمانا والمقصود أن القرآن والايمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة وعلمهما أجل العلوم وأفضلها بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فذل على شرف العلم وفضله قال تعالى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 أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه وقال لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه وقال على أن تعلمني مما علمت رشدة. فلم يجئ مستمحنا ولا متعنتا وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم فإن النبي الله وكلمه سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه وفي قصتهما عفر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كاف فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وندب تعالى المؤمنين الى التفقه في الدين وهو تعلمه وانذار قومهم اذا رجعوا اليهم وهو التعليم وقد اختلف في الايه فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين فيقول النفير على هذا نفير تعلم والطائفة تقال على الواحد فما زاد قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة وقال الطائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام، وعلى هذا فيكون قوله ليتفقه ولينذر للفرقة التي نفرت منها طائفة وعلى هذا قبل الأكثرين وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي وإذا استنفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، وأن ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه، كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمئة إن شاء الله تعالى. الوجه السادس والثلاثون، قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه الصورة لكفتهم وبيان ذلك أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله أحدها معرفة الحق الثانية عمله به الثالثه تعليمه من لا يحسنه الرابع صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر تعالى المراتب الاربعه في هذه السورة فأقسم سبحانه بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموا من الحق فهذه مرتبة أخرى وتواصوا بالحق واصرى به بعضهم بعضا تعليما وارشادا فهذه مرتبة ثالثة وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية الكمال فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره وكماله بإصلاح قوته العلمية والعملية فصلاح القوة العلمية بالإيمان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا من كل ما سواه شافيا من كل داء هاديا إلى كل خير. الوجه السابع والثلاثون أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقد تقدمت هذه الآية وقال في يوسف ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحزنين وقال في كليمه موسى ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمرا عظيما خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء العزم هيأه له بعد أن بلغ اشده واستوى يعني تم وكملت قوته وقال في حق المسيح يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ ايتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وقال في حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل فجعل تعليمه مما بشر به امه وأقر عينها به وقال في حق داود واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فذكر من نعمه عليه تعليما وما آتاه من رحمته وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلماً فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكمين الداوودي والسليماني ووجهيهما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤكم قل الله يعني الذي انزل جعل سبحانه تعريمهم ما لم يعلمهم ولا اباؤهم دليلا على صحة لبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا من فضل العلم وشرفه أنه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة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 وقد اختلف في هذا اللحاق البنفي، فقيل هو اللحاق في الزمان أي يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللحاق في الفضل والسبق، وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بأن علبهم بعد الجهل وهداهم بعض الدلالة ويا من منة عظيمة فاتت المنن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن هنا ينتجي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.